أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس من في No, no. Владимир. هو الفوز العظيم. ولا كقولهم. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ